ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ولو ترى ايد المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا اناموقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم لا أمل أن نجهنم الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقائ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 بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعدوا.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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 كل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم يضرون فأعرض عنهم وتضير إنهم متضرون